إِنَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِلًا لِّيَن بِأَلْسِنَتِهِم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ورُضنا لكان قييرا لهم لكان قييرا لهم وأقوى ولا كير لعنهم الله بتورهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم سوjuهم فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبيت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استرى عثما عظيما ألم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفكرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم ترئن الذين أوتوا نصيدا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا